منذ أن بدأنا بنامة الرب يسوع كانت الساعة التاسعة أعتقد بتوقيت القاهرة على كل أهلا أخوتنا كل لرب يباركك على كل سيكون منذ أن بدأنا إلى أن ننتهي أربع ساعات بالتمام والكمال حسب ترتيب الرب سيكون أهلا أخونا زوسر ربي بارككم مرحب بكل الأحباء الأدمنس والأحباء اليوزر ربي بارككم جميعا ياريت كالعادة نلتزم بالتكست ولو في آيات يساعدوني نحطها في التكست مع بعض عشان نسمو بهذه الفترة الروحية التي نقضيها معا اهلا أخونا نوزي و نحاول قدر الامكان ان ناخذ جرعه من القيم الروحيه اللي احنا انا اولكم بننتظرها بكل امانه من اسبوع لاخر اذا كان عندي أي مشكلة في الصوت فسامحوني لاني انا في مرحله سفر واستقبل النت بطريقه شويه صعبه ربما لكن بصلواتكم الآن الرب اراد انه الموضوع يكون كويس يكون فيه فرصة أنه نبارك هذا الوقت حينما تنطق أفواهنا وتمسح ألسنتنا بإسم المسيح حينما نذكر اسم المسيح يتقدس وقتنا حينما ننفذ الإسم المبارك يصير الوقت مبارك والدقائق مقدسة لأننا نطقنا باسمه العظيم القدوس له كل المجد امين إذن ما نزال نتابع بنعمة الرب القدير في موضوع الروح القدس وعمل الروح القدس ونتناول في هذه الجزئية كيف أن الروح القدس ربما يدعو بعض الأحباء للخدمة ولكننا أحيانا كثيرة نعتذر يمكن الواحد فينا ما بيعتذرش يقول لا أنا مش عاوز لكن هناك اعتذارات أخرى يمكن بعض الاعتذارات لا أنا ضعيف مين أنا يمكن بعض الاعتذارات أنا مش حعرف ما عنديش الإمكانية يمكن بعض الاعتذارات انه مكان الخدمة بعيد يمكن بعض الاعتذارات ان الخدمة صعبة او فيها مخاطر وهكذا عدد من الاعتذارات نطرحها امام السيد الرب بسلم على كل الاحباء اللي بسلموا على التكس الرب يبارك حياتكم جميعا ميرال كوزموس وزمان وكل الاحباء المباركين هذا الطابور يا أخوة وقف فيه الكثير من الأحباء مش إحنا أول ناس مش إحنا أول ناس نقف في هذا الطابور الذي استعفى منه الكثيرون لا في ناس تانية وقفت تعتذر عن الخدمة تعالوا نشوف بعض الناس وتعالوا نشوف مراحم الرب وكيف تعامل معهم قبل هذا خلوني أسألكم هل في داخل قلب أي واحد فيكم اشتياقات أن يخدم الرب هل في قلب أي واحد فيكم اشتياق أن يعيش حياته للصيد وإذا أتت الخدمة في أي مكان وبأي طريقة سينحني وسيسأل للرب سيركع سيقول له يا سيد إن كان هذه مشيئتك انا تحت امرك أمين ننتقل إلى الكتاب المقدس ونفتح مع بعض سفر الخروج 3 والآيات 11 و12 يريد نحط الآيات دي على التكست خروج 3 11 و12 حينما كان السيد الرب يدعو موسى للذهاب إلى مصر حتى يخرج شعب إسرائيل فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر فقال أي السيد الرب إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل ما هي مشكلة موسى يا إخوة هنا؟ ما هي مشكلة موسى؟ مشكلة موسى اعتقد أنه هو صاحب الخدمة وأنه هو إلا حيروحي طلع الشعب بإدراعه من انا حتى أذهب إلى فرعون انا أقف أمام فرعون من أنا حتى أخرج بني إسرائيل من مصر هذه كلمات موسى يمكن احيانا أحيانا نقف في ذات الصف مع موسى في ذات الطابور ونعتذر ولكن ربما بطريقة أخرى من أنا إلى أي خادم وإلى كل من له اشتياقات الخدمة إن كنت ستضع في نفسك او في ذهنك أنك ستخدم بذكاءك أو بفصرتك او بدراعك او بذكاءك فأنا فاشل لا محال لا محال فاشل الخدمة هي الخضوع التام لعمل روح الله التسليم الكامل ليعمل الله من خلالك ليعمل الله بك وليس لتعمل أنت بالله مش أنا ماسك قوة في إيدي اسمه الله بعمل به لا الله العظيم يستخدمنا لكيما يعمل من خلالنا خدمة للآخرين الآن موسى لم يكن يفحم الدرس جيدا قبل هذا اليوم في حياة موسى بأربعين سنة اعتقد موسى أنه يستطيع أن ينصر شعب إسرائيل بدراعه بقوته فأمسك المصري وقتل المصري لأنه كان بيظلم أخوه اليهود قدامه واعتقد أنه قادر بهذا الأسلوب على اخراج شعب بن من أرض مصر وتعالوا نتخيل وأقول للنبي العظيم موسى لو أنك قتلت كل يوم مصري لن تستطيع أن تخرج الشعب من أرض مصر لو كل يوم قتلت مصري لن تستطيع أن تخرج الشعب من أرض مصر طيب تعالوا نتخيل كمان طلعت الشعب من أرض مصر يا موسى وواجهك البحر الأحمر يسرى كنت هتعمل إيه كيف ستشق هذا البحر أمام الشعب موسى كان معه حوالي اثنين مليون شخص يا إخوة من الشباب ومن الشيوخ ومن النساء ومن الأطفال أيضا ماذا ستفعل يا موسى أمام البحر طيب لا مشكلة عديت البحر كيف ستطعم اثنين مليون شخص في البرية هتديهم أكل من فين هتديهم ميا من فين يشربوا من فين كيف ستحميهم من أخطار البرية كل ده كان سهل جدا على ربنا لكن تخيلوا الرب الإله حتى الظل وفروا لشعب إسرائيل الظل اللي ما فكرش فيه موسى الرب كان نفكر فيه فكانت هناك سحابة من الغمام تظلل على الشعب بالنهار وهي بذاتها تكون لهم عمود نور بالليل حتى الفنوس مش محتاجينه حتى الشعلة مش محتاجينه كان هناك نور مستمر في محلت شعب اسرائيل حينما يعمل الرب يكون العمل تام كامل فالآن انت بتتحجج ليه انا بوجه الكلام لوحيد بتتحجج ليه مش عايز تخدم خايف من ايه ليه مجسر في الخدمة ليه مش عاوز تكون مطيع وحينما تأتيك الدعوة أن تركع وتصلي وتطلب من السيد الرابع تقول له هل هذه خدمتك يا سيد فأنا <تصفيق> فأنا أرحب بهذه الخدمة طالما هي خدمتك إذن ما الذي قاله الرب لموسى قال إني أكون معك ده الأساس أيها الخاذن يا من تسمعني الآن إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك أنا اللي بعدك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل وهذا ما حدث حينما خرجوا من أرض مصر عبدوا الرب على ذات الجبل الذي تكلم فيه الرب مع موسى أهلا الشيخ قول الحق مرحب بك سعيد بوجودك معنا في خروج أربعة نشوف الآيات خلونا نشوف الآية أربعة خروج أربعة أربعة وبعدين نشوف الآيات من عشرة لأربعة تاشر في نفس الأصحاح فأجاب موسى ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب مش حيصدقوني فقال موسى للرب في الآية عاشرة استمع ده كلام موسى اعتذار ورا اعتذار استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك بل أنا سقيل الفم واللسان فقال له الرب من صنع للإنسان فما أو من يصنع أخرث أو أصمى أو بصيرا أو أعمى أما هو أنا الرب فالآن اذهب أنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به رجع موسى فقال استمع أيها السيد أرسل بيدي من ترسل شوف واحد ثاني غيري أنا مش عايز أروح شوف خادم ثاني غيري الخدمة دي صعبة لن أستطيع أن أقف أمام فرعون باسم المسيح يداز فرعون وباسم المسيح تهلك كافة قوات الشر إن كنت ستعتمد على نفسك فلا تذهب ولكن إن كنت ستعتمد على المسيح اذهب والمسيح يتقدمك ويعمل بك ومن خلالك وفيك أولا استمع أيها السيد أرسل بيد من ترسل فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك أنا أعلم أنه يتكلم وأيضا ها هو خارج لاستقبالك فحينما يراك يفرح بقلبه ثقيل اللسان لا مش يعني بيتهته ولا يعني ألدغ زي ما بيقول البعض ثقيل اللسان لا معناها بيتهته ولا معناها ماذا عرفش يتكلم ولا معناها ألدغ ولا دا المعنى بتاعه خالص هل يكون كليم الله بتهته احنا بنتكلم عن مين عن موسى النبي كليم الله سأقول لك يا يا ديدي سأقول لك موسى تغرب عن أرض مصر أربعين سنة وأربعين سنة لم يستعمل اللغة وكان يتكلم بلغة أخرى في مديان واللغة تتطور وشخص لم يستخدم الرعاء اللغة أربعين سنة سيقول أن سقيل اللسان في هذه اللغة وليس معناها سقيل اللسان معناها بيتمتم أو بيتهت أو ما يعرفش لا موسى كريم الرب فثقيل اللسان معناها لا يجيد الآن هذه اللغة بثلاثة كما كان في الماضي لأنه الآن تغرب عن أرض مصر أربعين سنة ده معنى كلمة ثقيل اللسان وبالمناسبة في الكتاب المقدس هناك شواهد تؤكد هذا الامر بعض الناس بيعتقدوا انه كان بي بي ما بيتكلمش كويس او بيتمتم او او لأنه قال انا ثقيل اللسان حطوا لنا كده حسبيال 3 الايه 5 و ممكن حطوا لنا كده طالما انتم فتحتوا الموضوع ده حطوا لنا حزقيال 3 الايات 5 ونقراهم مع بعض طيب نشوف مع بعض بيولي الوحي الإلهي فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي لبيت إسرائيل والكلام لحقيا لإسرائيل يهودي لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان بل الى بيت اسرائيل لا الى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تسهم كلامهم فلو ارسلتك الى هؤلاء لسمعوا لك واضحة مش كده واضحة يعني ايه ثقيل اللسان اللي فيهما يكتب لي سبعة كده هاراها تاني لانك غير مرسل الى شعب غامض الى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان هل معقول بيقول له انت مش مرسل لشعب بيتمتم بيهتهد بيقطع في الكلام لا الى شعب مش عارف اللغة بتاعته مش مرسلك لشعب انت مش عارف اللسان بتاعه الى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان بل إلى بيت إسرائيل لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم لأن الحقيقة الواحد بيسمع بعد مرات من ناس كثيرة لما توصل للحتة عن موسى يقوله عشان موسى كان بيتمتم أو بيهاته لا موسى كليم الله كلمة الله ده بينطلق في الكلام و في الشرح وموسى واضع النموس والشريعة فبالتالي ليس المقصود هنا أنه يعني شخص لا يعرف يتكلم يعني ليس له طلاقة لسان نرجع إلى موضوعنا الأساسي ان الذين اعتذروا كانوا كسر ولكن انظروا إلى عمل الرب مع موسى حينما آمن موسى بعمل الرب حينما آمن موسى بقدرة القدير حينما آمن موسى أن الرب سيتقدم وقال له أنا مش هتحرك إن لم يثر وجهك أمامي في مرة من المرات رأينا قوة الرب وكيف تمجد الرب في خروض شعب بن إسرائيل وفي البرية معهم أربعين سنة والآن نعود ونسقط هذا الكلام على أنفسنا إلى كل من له اشتياق في الخدمة أخوك الصغير وحيد بيقولك صلي واطلب من الرب أن يفتح لك الباب لا تصارع أنت لتفتح أي باب لا تصارع لتفتح أي باب في الخدمة خل الرب يفتح الباب قدامك وطالما فتح الرب الباب اخدم, اخدم بقوة وليكن دائما في خدمتك شخص الرب هو القائد والسيد والربان بدون كده أنصحك أن لا تتقدم في أي خدمة مهما كانت قبيرة صغيرة بعيدة لا تخدم ننتقل إلى خادم آخر لأن كلمة الرب كتبت لأجلنا حتى نتعلم من خلالها ويكون لنا رجاء ننتقل إلى إرمياء النبي ونقرأ في إرمياء واحد يريد حطونا الآيات على التكست من ستة إلى تسعة يقول إرمياء فقلت آه. يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد فقال الرب لي لا تقل إني ولد لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب شوفوا الآية 9 بدا هنا المجد ومد الرب يده ولمس فني وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك ما أمجد هذه الكلمات يا أخوة إيه القوة دي وإيه الروعة دي وإيه الجمال ده إيه الجمال ده لم يقف أرمياء ويقول أنا أشرف خلق الله لم يقف أرمياء ويقول أنا خير ولد آدم أبداً اتضع اتضع أمام سيد وأمام إله وأمام ربه اتضع وقال آهم يا سيد لا أعرف أن أتكلم لأني ولد هذه إمكاناتي دعوني أقول لكم جزئية هامة جدا في كلام إرميق جيد يا إخوة أن نعرف جنيعنا أننا أولاد ولا نعرف أن نتكلم جيد أن لا نعتمد على زواتنا جيد أن لا نعتقد أن لنا قدرة على الكلام ولنا قدرة على توصيل الرسالة هذا جيد ولكنه جيد بالأكثر الاعتماد على قوة الرب لأن هناك البعض وسامحوني عذرا في ما سأقول البعض يقول اني ولد ويقف عند هذه الحقيقة بس يتكر أنه كذا عمل كل شيء لا يا عزيزي لا يا أختي المباركة نعم نحن نؤمن أننا لا شيء ولكن نفق أن المسيحين ما يريد أن يعمل من خلالنا هنا كل الإمكانات تتبدل وتتغير ويصبح السيد هو العامل فينا وده الفرق دعونا الآن نطلب روح الله القدوس أنا أتهزني هذه الكلمات جدا ومد الرب يده ولمس فمه نقول له أيها السيد يا من لمست قلوب الأنبياء في القديم ويا من لمست أفواه عبيدك وأولادك وبناتك خلال صيني الإنسان الطويلة نحن الآن نسق أنك لمست قلوبنا وأفواهنا في الماضي وأنك قادر ومريد أن تلمس قلوبنا الآن وغدا أيضا ومع أننا أولاد يا سيد ونقر بهذه الحقيقة إلا أننا نقر أيضا أنه بروحك القدوس يكون كل شيء فلا بقوتنا ولا بقدرتنا ولكن بروحك يا رب الجنود الآن يا سيد نحن أمامك وأنت الذي قلت في كلمتك افغر فات فأملأه أفواهنا فاغر أمامك الآن يا سيد وبروحك القدوس إلمس أفواهنا إلمس ألسنتنا إلمس قلوبنا وكرسنا لمجدك لك كل المجد في اسمك يا ابن الله يسوع المسيح اسم الخلاص آمين فقال الرب لي لا تقل إني ولد لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به لا تخف لا تخف لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب ومد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك مجدا لك يا سيد إنه السيد الذي يستحق كل إكرام وكل مجد إذن كان هذا أيضا خادم آخر من الخدام الذين كان لهم عزر وكان يعتقد أن عزره كاف. حتى لا يهدم ولكن السيد الرب غير فكر ارمياء تماما ان الامر والقضية ليست في انكاناتك يا ارمياء ولكن القضية كلها في ما سأعطيه لك من قوة عايزكم تشوفوا معايا شخصية ارمياء في الاصحاح 20 وعايزين نشوف كيف ان هذا الذي كان يقول عن نفسه ولد كيف تغيرت الامور معه افتحوا معايا ارمياء 20 ياريت كل واحد كده في إنجيله لما بتشوف الآية في إنجيلك ما تنسهاش صعب ده لدرجة انك ممكن تعرفها على الشمال ولا على اليمين فوق في ولا في تحت الصفحة انا ساقرأ من الآية سبعة فضعوا لي من الآية سبعة التكست لو سمحتوا الرب يبارككم ارمياء عشرين يقول ارمياء النبي قد اقنعتني يا رب فاقتنعتو وألححت علي فغلبت صرت للضحك كل النهار كل واحد استهزأ بي لأني كلما تكلمت صرخت ناديت ظلم واغتصاب لأن كلمة الرب صارت لي للعار والسخرى كل النهار فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي فمللت من الإنساك ولم أفتطع لم يفتطع ارمياء في تبشيره في دعاءه في كلامه للناس كانوا بيستهزؤوا به وبيسخروا منه وبيضحكوا عليه زي ما هو مكتوب دلوقتي كما قرأنا الآن فأخذ قرارا آخر القرار في الآية 9 فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه خلاص مش هتكلم باسمك مش هنطق باسمك يا رب تاني خلاص بيستهز أبيا بيتحكوا علي بيستصغروني طيب وحصل ايه بعد كده عرف؟ عرف يوقف انسكاب روح الله فيه عمل الله لا بيقول ايه فكان في قلبي كنار محرقة كلامك يا رب كان في قلبي زي نار محصورة في عظامي فمللت من الانساك ولم استطع ما عرفتش انسك كلمتك ليه لأني مليان لأني ملتهي بالقلب لم أستطع يا سيد وعاد إرمياء من جديد قوي عاد إرمياء من جديد يضخ الحياة للآخرين يضخ كلمات المحبة للآخرين عمل روح الله فيك يا عزيزي أحباء المباركين يا من تسمعوني الآن لا تستطيع أن توقف عمل الرب إن كان الرب يعمل فيك فستجد أن قلبك ملتهب ولن تستطيع أن تمسك كلمة الرب فمللت من الإمساك ولم أستطيع مش عارف يمسك كلمة الرب لو سمحت حطولي الآية 2 من المزمور 39 الآية 2 من المزمور 39 ممكن قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني أحفظ لسني كمامة فيما الشرير مقابلي الآية 2 صمتت صمتا سكتت عن الخير فتحرك وجايد ده حال المسيح المؤمن حال المسيح الحقيقي صمت صمتا سكتت عن الخير عرف يرتاح عرف ينام عرف يحط راسه ما عرفش مزمور تسعة وتلاتين ما اعرفش ايه اللي حصل فتحرك وجعي تحرك وجعي واليوم اقول للاحباء لا تستطيع ان تمسك الخير لانك مسيحي لو شفت عمل خير قدامك وانتنعت ستجد ضميرك ينخسك يؤنبك يقول لك كيف كان أمامك أنك تفعل الخير ولم تفعل ولهذا قال الوحي الإلهي أن كل من يستطيع أن يفعل خيرا ولا يفعل فذلك خطية تخيلوا رسالة الإنجيل تمتد بنا هكذا إلى روائع النمو الروحي وثمو لم تعرف البشرية من قبل ليس الخطيئة أن تقتل أن تزني أن تسرق ولكن هناك خطيئة إن كنت استطيع أن تفعل خير ولا تفعل فذلك يحسب لك خطيئة هذه رسالة الإنجيل والآن إن كنت تستطيع أن تخدم الآخرين وتستطيع أن توصل كلمة الرد إلى الآخرين وحينما أقول تستطيع أي ليس بعملك ولا بقوتك ولا بزراعك ولكن بعمل روح الله فيك ومن خلالك ولا تريد فذلك يحسب لك خطية وليس معنى أن توصل كلمة الرب للآخرين لا بد أن تكون واعظ أو لا بد أن تكون متكلم بالكلمة لا عزيزي كل واحد حسب الموهبة التي أعطيت له هناك إنسان تتدفق منه المحبة هناك إنسان تتدفق منه النعمة وهناك إنسان يتدفق منه السلام كل هذا يراه الآخرون كل هذا يؤثر في من حولك إذن نعود مرة أخرى إلى إرمياء ونرى أمامنا خادم آخر له عذر يختلف عن موسى كل واحد فينا يا مختلف عن الآخر بينما موسى كان عذره كيف يقف أمام فرعون وأنه سقيل اللسان في هذه اللغة كان إرميا له عزر آخر في أنه ولد صغير لا يستطيع أن يتكلم بالكلمة والآن لماذا أطرح هذه الفكرة أطرح هذه الفكرة لأني أعرف أننا كبشر مختلفين فكل واحد فينا له عزر يختلف عن الآخر ولهذا علينا أن نعرف هل أعذارنا ستجد مكانا أمام الرب أم لا ننتقل إلى خادم ثالث وهو خادم رائع جدا إشعياء من لا يعرف إشعياء, إشعياء النبي افتحوا معي إشعياء ستة ونقرأ من الآيات خمسة إلى تمانية الحقيقة كان عذر إشعياء رائع جدا عزر إشعياء من الأعذار المقبولة نقرأ ما الذي كان يعوق إشعياء حسب وجهة نظره من الآية خمسة فقلت ويل بي إني هلقت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود فطار إلي واحد من الصارفين وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المزبح ومثى بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزعت مكا وكفر عن خطيتك ثم سمعت صوت السيد من أرسل ومن يذهب من أجلنا فأجبت ها أنا ذا أرسلني إيه رأيكم عذلك المقبول أنا إنسان نجي الشفتين لم أقدس شفتي بعد لم أكرس شفتي بعد لك يا سيد طيب ده عذر مقبول يا إشعياء والحل موجود الحل موجود أنا الطهر أنا النقاء في ذاته في نبعه مس شفتي إشعياء والآن لا يوجد عذر من أرسل على الفور سمعنا صيا انا جاهز يا رب ارسلني ارسلني انا يا سيد هل لو سمعنا الصوت ده في يوم من الايام وربما سمعه البعض من ارسل ربما ترى رؤيا او تحلم فيلم او او الى اخره من ارسل يا رب نقول ارسلني انا يا رب أنا جاهزه إن كنت ستقدثني فارسلني أو أشكرك يا رب لأنك قدثني فأرسلني لأنك طهرتني فأرسلني لأنك كرفتني فارسلني عايز أذكر نوع من الخدام ليعجبني جدا. هل أنتم معي صحين؟ أنا مش هطول عليكم يعجبني نوع من الخدام يعجبني جدا وبأخذه بصراحة يعني قدوة في هذا الأمر يعني. الخادم الذي يثق أنه في مكان خدمته هو معين من الرب الإله تاني حقول الفكرة دي وعاوز الخدام المباركين يركز فيها يركز فيها كويس يعجبني الخادم الذي يثق أنه في خدمته هو معين من الرب مش موجود علشان بمزاجه مش موجود علشان هو حب كده مش موجود علشان هو شايف انه ممكن يعمل حاجة النهاردة او بكرة <تصفيق> لا عزيزي لو امنت بما اقول وهو امن به كثيرون الموضوع حيفرج معك كتير جدا جدا جدا الموضوع حيختلف معك جملة وتفصيلا لو امنت انك في مكانك اللي اتخدم فيه انت معين من الرب الموضوع حيختلف معك خدمتك حيكون لها لها بركة تانية ولها ثمر تاني في واحد كتب على تيكس كيف أعرف لو لسه بتسأل السؤال ده يبقى أنت لسه موصلتش للمعرفة انك موجود هنا مش عشان دخلت المكان ده وعجبك عشان دخلت المكان ده وقلت ما أخدم لا يا عزيزي الكتاب المقدس يعلم أن الخادم مرسل من الرب فخلوني أقولكم لو كنت في مدارس أحد لو كنت بتخدم أطفال لو كنت بتخدم شباب لو كنت بتخدم في اجتماع عام لو كنت بتخدم في الشوارع وبتوزع نبز لو كنت بتخدم في البالتوك لو كنت ابتخدم في برنامج كل هذه وغيرها من أنواع الخدمة حط في بالك كده وثق ان ربنا حاطت في الخدمة دي عاوزك تخدم النوع ده من الخدمة لازم ده يكون ده يكون ثقتك مش أنت موجود عشان أنت حبيت كده أصلا أنا دخلت مدارس الأحد فعجبني فأقول تخدم في مدارس الأحد لا ده مش مفهوم الخدمة مفهوم الخدمة إنسان صلى وركع والرب فتح له باب خدمة فلو فتح لك باب الخدمة اعرف إنك في المكان ده بتدبير الله وعايزك تخدم في المكان ده مش لازم للأبد لكن عاوزك على الأقل في هذا الوقت لخدمة عشان يعدك إعداد معينة لكي ما تكون أنت ربما معيد لآخرين في هذا المكان خلونا يكون عندنا هذا النوع من فهمنا للخدمة محبة الخدمة ليست خطأ محبة الخدمة ليست خطأ ولكن الخطأ أن أحب الخدمة وأنسى صاحب الخدمة ورب الخدمة عجبتني مقولة تذكرتها الآن قالها قداسة الباب شنود الثالث اسمعوا الكلمة دي لنا حكمة صراحة هناك من يخدم البيت وينسى أن يخدم رب البيت ثاني هناك من يخدم البيت بس بينسى انه يخدم رب البيت يعني ايه هقولك يعني ايه يعني ممكن خادم ينهمك في الخدمة وينسى نفسه في الخدمة لكن علاقته الشخصية مع رب الخدمة ضعيفة باهتة مش قوية فمنهمك في خدمة البيت وناسي رب البيت أيها كده يعني ناسي علاقته خلاصه شخصه والحقيقة أن خدمة البيت تقوى حينما تقوى خدمتنا لرب البيت بالمناسبة الكلام ده في الإنجيل الكلام ده في الإنجيل الكلام ده مش بر الإنجيل حسب ما انا اتذكر ان الكلام ده في لوقة 17 خلينا نشوف لوقة 17 انا ساقرأ من لوقة 17 من الاية 7 الرب يسوع يقول ومن منكم له عبد يحرث أو يرعى يقول له إن دخل من الحق تقدم سريعا واتكئ بل ألا يقول له أعدد ما أتعشى به وطمنطق واخدمني حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت مسيح هنا يتكلم عن الخدام بيقول ايه بيقول لو في واحد منيكم بيكلم الناس عن حياتهم اللي هم عايشين له عبد يحرث او يرعب بالمناسبة دون نوعين الخدمة الموجودين في كرم المسيح اما واحد بيرعى يعني بيرعى قطيع فده بيرعى ايه يعني بيرعى المسيحيين لكن اللي بيحرث ده بيحرص أرض جديدة ده المبشر فنوعين الخدمة موجودين اللي بيحرص بيقلب أرض جديدة أو بيرعى يعني إما أنت بتخدمك في الحرس في التبشير تقليب أرض جديدة أو بتخدم مسيحيين لكن في الحالتين في الحالتين بعد ما بتخلص الخدمة بتاعتك وترجع وتلاقي السيد موجود صاحب البيت صاحب المكان اللي انت بتخدم فيه هل بيقول لك تعالوا عد واشربوا كل ولا بيقول لك في الاول اخدمني انا وبعد كذا تاكل وتشرب انت سابسط الكلام اكثر من ذلك احباء الخدام احباء الذين لهم اشتياقات في الخدمة حينما تكمل خدمتك ارجوك تذكر بمجرد أن تكمل الخدمة أن تصلي إلى السيد أن تخدم السيد أن تركع وأن تصلي وتقول له يا سيد أشكرك من أجل الخدمة ومن أجل الوقت المبارك الذي سمحت لي أن أخدم اسمك الآن يا سيد أطلب أن تكون هذه الخدمة مسمرة فاعلة لمجدك لامتداد ملكوتك ما تفكرش فراحتك في الأول ما تقولش انا ليه ثلاث ساعات اربع ساعات بخدم عايز انام وارتاح لا المسيح هنا بيقولك اركع وصلي واخدم رب الخدمة وبعد ما تخدم رب الخدمة بعد كده ارتاح انت وكل واشرب اللي فهمني اكتب لي سبعة اذا احباء المباركين بعد ان نقدم الخدمة لرب البيت علينا أن لا بعد أن نقدم الخدمة للبيت علينا أن لا ننسى رب البيت المسيح إلهنا صاحب الكرم وصاحب الخدمة إذن كان عزر شعياء عزرا مقبولا أنه يرى في نفسه عدم القدر على توصيل كلمة الرب فالرب قال له لا مشكلة هناك طريقة لتطهيرك استطيع أن أنزع هذا الاسم هذه الخطية ومس بها فني وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتوذع اسمك وكفر عن خطيتك ثم سمعت صوت السيد من أرسل ومن يذهب من أجلنا فأجبت ها أنا ذا أرسلني أثق أنه الفرصة لو أتت لكل شخص فينا سيكون إجابة تماما مثلما أجاب إشعياء تماما سيقول ارسلني يا سيد أثق في ذلك تماما لأننا دائما نبحث عن الاشتياق عن أن نتأكد هكذا الإنسان دائما ولكن الأمر خاضع للإيمان تماما تماما خاضع للإيمان لن أطيل عليكم ننتقل إلى خادم اخير ونكمل إذا شاء الرب وعشنا في السبط المقبل ولكن تذكروا هؤلاء الخدام تذكروا هؤلاء الخدام لو سمحت حتى نعالج بعض الأمور في الخدمة والكيفية التي تعامل بها الرب مع ضعفات هؤلاء أنا أنحني للسيد الرب لأنه الإله الذي يجعل الضعيف بطل يجعل المتضع قوي ننتقل إلى جدعون في سفر القضاء 6 والحقيقة جدعون يعطينا لمحة أخرى يعطينا لمحة جديدة أريد أن أركز عليها في سفر القضاء 6 سأقرأ من الآية 11 إلى الآية 16 لاحظوا نحن الآن أمام خدام اعتذروا ولكن الرب عالج موضوع الاعتذار وأرسلهم فنجحوا في الخدمة وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عذري وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة ليهربها من المديانيين وقال له الرب معك يا جبار البأس اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان اما ارسلتك خلوا بالكم من تعبير اما ارسلتك مش انا اللي ببعثك انا مسؤول فقال له أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل اسمعوا العذر بتاعه بقى أهو العذر بتاعه ها عشيرتي هي الزل في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي فقال له الرب إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد إيه اللي حصل؟ اللي حصل انه هنا بنشوف جاء ملاك الرب لجدعون انا حفوت حتة عشان ارجع لها علشان دي عاوز اقف عنديها قال له الرب معك يا جبار البأس اذهب وخلص اسرائيل من كف ميديان انا ارسلتك انا اللي ببعتك انا اللي ببعتك يعني انا مسؤول من كلامي انا ارسلتك فقال له عذر كان غريب بتاع جدعون عذر غير مقبول بماذا أخلص إسرائيل ها عشيرتي هي الزلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي كان ببصل العشيرة وللقبيلة شايف عشيرته هي أصغر عشيرة في منسة في صبت منسة كله في كل صبت منسة وأنا الأصغر في بيت أبي هتبعث مين يا رب هتبعث واحد محتقر أصغر بيت في بيت في, في البيوت وأذل عشيرة في العشائر هتبعث مين لا لا يا جدعون الموضوع عندي مش كده الموضوع عندي مختلف تماما انا بصت لك من ناحية تاني وده اللي عايز أقف عنده وعاوز الناس تكون صحية معايا صحيح؟ انا خلصت الرب بصر الموضوع بصورة مختلفة آه صحيح طيب كويس الرب بصر الموضوع إزاي؟ أوكي خلوا بالكم من الكلام لو سمحتم هل السيد الرب بعت الملاك لشخص عنده أمنيات نايم؟ هل الرب بعت ملاكه لشخص مش مهتم بالموضوع ولا بالقضية ابدا ابدا ما عملش كذا كان بيعمل ايه جدعون اهو راجل مهتم بالقضية بيخبط حمطة عشان يهرب من المديانيين عايز يشبع شعبه يعني ايه تقول ليه يا رب ما بتخترنيش ليه يا رب انا عاوز اخدمك انت فين طيب انت فين صدقوني يا اخوة اسمعوا هذه الآية جيدا في كلمة الرب اسمعوا هذه الآية جيدا يقول الوحي الالهي يقول عن الرب الاله حطونا كده اخبار الايام التاني 16-9 انا عاوز الناس كلها تشوف الاية دي اخبار الايام التاني 16-9 بيقول لان عيني الرب تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه عينا الرب تجول في الارض بيفتش بيدور ده هو اللي بيدور عليه عايزك تشتغل معاه تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة طيب احنا مش كاملين لا انت كامل في المسيح اهتم بالموضوع فعينا الرب جالب في كل الأرض لقى جدعون لقى جدعون مهتم بالموضوع لقى جدعون بيدور بيبحث لقى جدعون بيشتغل بيعمل الحنط عشان يهربها لشعبه عشان شعبه يعيش وياكل قال له تعالى بقوتك دي بقوتك دي يعني بقوة الإيمان اللي عندك دي اللي انت شغال بيها مش قوة عضلات هو عنده قوة راجل هو فيهم غلط لما قال له قوة قال له قوة ايه ده انا اصغر بيت ابي وانا احكر عشيرة في منسة قوة ايه لا الموضوع مش قوة بدنية انا بصيت لقلبك يا جدعون بصيت لنيتك بصيت انك مهتم بالقضية ده اللي انا بصيت له وعلشان انا شفتك عندك هذا الان الانتماء عندك هذا الحب عندك هذا الاشتياق أنا عايز أبعثك عاوز تشتغل ولا لا عاوز أشتغل يلا تعالى الدرس النهاردة لكل واحد فيني يا أخوة الدرس مش لي ولا لي لكلنا كلنا لأنه أكيد كلنا احيانا عندنا أعزار بنقدمة صدقوني يا ما قدمنا أعذار ده يمكن الواحد أحيانا يكون تعبان مش عارف يصلي يقدم عذر لا تقدم عذر يا عزيزي اضغط على نفسك واقمع جسدك واستعبده وقم وقدس وسبح السيد الرب نقدم هؤلاء الجبابر العمالقة الذين كان لهم كرازة وخدمة ناجحة جدا لأقول كلمة لأقول كلمة اليوم إن الخادم بقوة روح الله كل الجبابر عبر التاريخ اللي خدموا أقروا أنهم ضعفاء وحينما وصلوا إلى هذا الاقرار. وهذا الإيمان أنهم لا شيء عمل الرب من خلاله لكن طول ما حتفكر أنك أنت شيء وأنك قادر حيثيبك يقول لك اشتغل اشتغل بقوتك أنا مش هشتغل معك الرب ينظر إلى المتضعين هكذا تقول كلمة الرب أما المتكبرين فيعرفهم من بعيد ده كلام الوحي الإلهي في الكتاب المقدس اتطبع أمام الرب فيرفعك ده كلام الإله اتطبع أمام الرب فيرفعك إذن دعونا اليوم نثق أن الرب بداية يريد أن يعمل <تصفيق> زي ما قال يونسان ابن شاول في يوم من الأيام ليس للرب مانع ان يعمل بالقليل او بالكثير اتفقنا على المبدأ ده متفقين على المبدأ ده ان المبدأ الالهي الرب يريد ان يعمل من خلالك عندك كثير عندك جليل انت خاطئ انت وحش انت عندك شرور في الماضي عندك ضعفات في الماضي احتقرت الرب الاله في الماضي كل ده ما يسويش قدامه ولا شيء والله هذا حكي طيب معرش عزيزي ولا يهمك ولا يهمك احتمل وابقى معنا لأنك لو اختبرت ما تقول عنه حكي لما قلت هذا الكلام لكنه ليس حكيا وإنما هو حيا عاشها الملايين خلال تاريخ الإنسانية طيب هل أنا عندي صوت؟ هل أنا عندي صوت؟ طيب ممتاز ما زلت أكمل لأني أتق أن الآن موجود معنا عدد من الناس يريدون أن يسمعوا هذا الكلام الكتاب المقدس يقدم حقيقة ان الرب الاله لا يلتفت الى ماضيك مهما كان ماضيك سيء مهما كان ماضيك قاسي مهما كان ماضيك وحش ده مش مهم عنده المهم عنده الان انت عاوز ايه عاوز ولا لا هذا ما يهتم به السيد الرب فان كنت تريد هو يريد قبلك ويبحث عنك ويستطيع ويريد أن يعمل معك من الآن وأنا أثق أن في وسطنا الآن الكثير يريد أن يسمع هذه البشارة المفرحة الرب الإله يحبك مش عشان أنت كويس الكتاب بيقولش كده الكتاب المقدس بيقول هو بيحب الإنسان عشان الإنسان ده جبلت يديه خلقته صنيعته بتاعه فهو بيحبه يكره أعمالنا الشريرة يرفض الخطية لكننا كبشر لنا قيمة أمام السيد الرب والآن إن كنت تريد أن تخدم السيد الرب بكلمة بمشاعر باتسامة للآخرين الرب يقول لك أريد أن أعمل من خلالك قرأنا الآن كل الذين اعتذروا اللي قال انا ضعيف اللي قال انا نجف مش اشعياء قال انا نجف ولا انا جبت الكلام ده من عندي اللي قال انا مع رشة تكلف اللي قال انا اصغر بيت ابي كل دول رب نقلهم ده كل اعزار فاضية كل دي اعزار بالية انا ساعمل من خلالكم المهم تريدون ام لا تريدون هذا هو المحق ارادتك يا عزيزي دعونا نصلم عنه يا سيد إرادتنا كاملة لك نحن نتوجه الآن أمامك بكل قلوبنا وبكل إرادتنا ونقول لك يا رب استلم كل الكيان كل الكيان نقدم لك استلم يا سيد إرادتنا بالكامل نوجهها نحوك قلوبنا بالكامل نوجهها نحوك وإن كان فينا ما يعطل وإن كان فينا ما يؤخر فأنت وحدك تستطيع أن تنقي هذه الشوائب التي فينا نتقدم أمامك يا سيد من خلال عمل روحك القدوس فينا لتهذبنا لتنقينا لتجعلنا شعب مبارك لك وخدام نسبحك في البداية ونبارك اسمك ونعليه فوق كل الأسماء وترسلنا يا سيد في حقلك المبارك لكي ما نعمل بك لكي ما تعمل من خلالنا لكي ما تصل إلى قلوب الكسرين الذين يبحثون عنه رافعين هذه الصلاة في شخصك المبارك اسم يسوع الحي الذي وعدنا فقال كل ما تطلبونه من الآب باسمي إياه أوطيكم لك كل المجل لك كل البركة لك كل السجود والإكرام إلى الأبد وإلى أبد الأبد كل أمين ثم أمين ثم أمين احبائي المباركين اشكركم جزيل الشكر من اجل محبتكم وطباعكم وبشكر الاحباء الادمنز اللي فرصة فرصه اشارك معاهم وبشكر الاحباء اللي بيسجلوا وبيتعبوا اذا كان الاخ روماني او سرياني كريستيان او بطرس السرياني او اضا مين او فشيشه او الاخ قدو ربي بارككم جميعا بشكر من بدأ فكرة المحاضرات على البالتوك أستاذنا المبارك وأن لوي مرفوع دائما في صلواتنا ربي باركك لأنك وضعت بذرة والآن نمت وأصبحت شجرة كبيرة والرب ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة بشكر كل الأحباء اللي بيصلوا من أجلنا في كل مكان في العالم وأقول لكم أحباء المباركين بدون صلاتكم لا خدمة على الاطلاق واذبوا على الصلاة لأن الخدمة تنمو من خلال صلواتكم ربي يبارككم ويسمركم لمجد اسم وامتداد ملكوته لكم من قلبه يحبكم ويحترمكم كل تقدير اذكرونا دائما في صلواتكم مين من الأحباء الأدنس سيمشي الدور هل الأخت المحبة ولا الأستاذ قيور اكتبوا لي واحد كده